ع السمح مين ولى مين ولا عيونك الحلوين اسامح مين ولا مين أ س ا م ح قلبك القاسي و ق و ل ع ذ ا ر علي ص ع ب ن ا جرحي و ح س بوحشتي لك ما تقول اعذار علي ص ع ب ن ا جرحي و ح س بوحشتي لك ما اكسر خ اطيب ر ر و ح و ط ي خاطرك و ارضي عشان اغليك و ميت فيك